قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني عصمة امري قرآني قرآني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قرآني قراني طوق نجاتي آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني منها مزات الشيطان ومن زلاتي قراني حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عسمة أمري قرآن طوق نجاتي قرآن نبط حياتي قرآن طهر ذاتي قرآن عسمة أمري قرآن طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنبات يرفعني عند ملك الخلق لأعلى الدرجات قراني نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني يسمى امرك قرآني طوق نجاتي قرآني نبط حياتي قرآني طهر باتي قرآني عزمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثار قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي غاتي يمي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوب نجاتي معجزة خالدة أمّه أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي معجزة خالدة أمّه أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي حياتي قراني طهر ذاتي قراني اسمة امري قراني طوق نجاتي قراني نبض نبض حياتي قراني طهر ذاتي قراني